هنيئا للغرباء هنيئا لكم العزة والكرامة هنيئا لكم الصدع بالحق هنيئا لكم علم الشريعة ونورها هنيئا لكم النجاة والمناجاة هنيئا لكم العهد والوعد هنيئا لكم أن يشتري منكم الباري أنفسكم وأموالكم فهنيئا لكم البيع وهنيئاً لكم الثمن بحق هنيئاً لكم أيها الغرباء ناشتها ناشتها يا غرباتي أو هكذا يجني الزمن زمن تخطفني يترك سوى قلبي الشاجن, الشاجن ناشدتها يا, يا غرباتي أو هكذا يجني الزمن زمن, زمن تخطفني فالم, فالم يترك سوى قلبي الشاجن يا غربة التفكيري في زمن تحاطمه الفيت الحق مر قوله ما أعذاب العقب واء العلم ياشكو أهلاه وخصومه تشكو الوه العلم يشكو أهله وخصومه تشكل واهن دفن البصيرت والمهابة والمعزة في كفن نشدها يا غرباتي أو هكذا يجن الزمن زمن تخطفني فلم يترك سوا قلبي, قلبي الشاجن ناشدتها يا غربتي أو هكذا يجل الزمن زمن تخطفني فلم يترك سوا قلبي الشاجن علم الشريعة نورنا لو كان يدركه الفاط إن قلت هذا منهجي قالوا تشدد متز من لي بعباد اللهم في الليل اصوات تائ اللهم في الليل آصوات تئن وأنيسهم محرابهم قلبا شاكا نفسا تحن نشدها يا غربتي أهو كذا يجين الزمن زمن تخطفني فلم يترك سوى قلبي الشاجن ناشدتها يا غرباتي أو هكذا يجري الزمن زمن تخطفني فلم يترك سوى قلبي الشاجن فالحق لم يترك لي خل نيقاسم للشجن عزمي يقاوي غربتي لو عشت داهر بلا وطن من رافع رافش كياتي يهمل ما بالله أنسا أبتاغي ينسيني غربة يا زامن شدوا يادا لا ترتاضي دنيا العافا رباه أصلح شأنانا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابونا لا ترتضي دنيا العافا رباه أصلح شأنانا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابونا لا ترتضي العافا ربه واسلح شقانا وشباب امتنا معا شد يدا فركبنا لا ترتضي دنيا العافا ربه واسلح شقانا وشباب ام أمتنا معاً شدوا يداً فركبناها لا ترتضي دنيا العافا رباه آص لحشأنناها وشباب أمتنا معا شدوا يداً فركبناها. لا ترتضي دنيا العافا رباه اصلح شتانا و شباب امتنا معا شد يدا فركابنا